All of a ناضئي عن المعدان المعالقة أنا من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما قامت لنفسك فهو لك صدقة وما قامت لك فهو لك صدقة وما قامت لزوجك الحديث لهذا بالموت هو الحديث الصحيح لهذا الباب وإنها بسبب طلاقها والحديث الذي قررناه ليس فيه ذكر البنت المردودة بالخصوص لكن المكان رحمه الله في هذا الباب سطر الباب لحديث ذكر البنت المردودة للنظائف وهو النبي صلى الله عليه وسلم قبل سراطة المعشر اشترك على أعوال الصدق من أعوال الصدق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذنك فرقودكم ليس اولا الذي خرج ثم عرف به على هنا النبي صلى الله عليه وسلم يراقب بالانفاق على الابناء على النفس وعلى الزوجه ويقول لا اطعمك نفسك فهو لا إذا أكل شيئاً تطوف راعي الله عز وجل قالوا هذا عباد. وقيل يقول. قلت ألم أكل من نظر ولم يتذكر هذا الذي لم هذا المعنى أنه يستطيع لا. يستطيع الصيام يستطيع الرأفة الصيام يستطيع القيام. فإنه لا يؤجر كما يؤجر هذا الإنسان والمرقام تاك ولا أصدر والبكر المرضو الأداخل في هذا المرض فإذا أقامها والدها إليه I do it. I'm hope that there will be والذي وقت يعني هذا الباب ثم إذا جاءت وثبت والزوجة الزوجة والأولاد ذلك الشيطان يأتي من هذا الباب وكذلك أحسنت أن يقصدت أن عند But so رفّ إليه من عمر رضي الله عنه وهذا حب لشكل كان حباً لله وهذا رضي الله عنه وأفضل هادئة بعد أن بكر رضي الله عنه بعد فاتح رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكر بحبه بصدر بحبه لأنه أهل من ذات فأخذوا حبه ونواجه أصول إليه ثم تصرف وقال لها كيف حدثت له كما عليه. فقال وقال له انت قلت فقال لها عن النبي الثاني قالت شاهدا ابن عمر اذ رجل عن دم بن فقال من منس فقال الى هذا فاساله عن دم بن عوضه ابن صلى الله الآن رجعنا له ده بعضه حكم ده بعضه بس هي رواية البخاري الصحيحة عن تاريخ من الدنيا والريحان قال علماء المرانوين إن على الرحيم نمتدي من شم لأن الولد كبره أبوه ويشمه وهو التشبيه من الوقت الرحيحان هو ما شماء الدرس والرحمة عجل النبي صلى الله عليه وسلم ابنائه الحسن المحسنين المحسن لأنه من الدنيا بالشيء الشيء أحيانا من الورع تجد الإنسان مثلا يقول شيئا ثم يسأل ذلك سؤالا مؤداء عن يجوز مثلا أن أبيع هذا الشيء أي مثلا من أولاد المجواس أبيع كحن بالورق وهو متكشف من live that someone